வா சீ நி உதீ வலகு நோமி இல்லம் யுல்லும் வலகு பி كان لكم ولد فلهن الفضل مما تركت من بعد وصيهات توصون بها او دين وان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 لِكَفَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصَا بِهَا وصيه من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الا ورسوله 129. ويجب أن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم